أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحبط مالحق وما أدراك ماالحق كذبت ثمود عاد بالقالعه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 وثمانية أيام من حسوم فتر القوم فيها صرع كأنهم كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفرة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقاق السماء فهي يوم اذير وهي والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم اذين ثمانيه يوم اذين ترون لا تخفى من كم خافيا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا يومئذ تعرضون لا تخف منكم خافيا فأما من قوتي كتابه بيمينه فيقول مقرؤوا كتابيا هم مقرؤوا كتابيا إني ونت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية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 فيقول يا ليتني لم اوت كتابيا فيقول يا ليتني لم اوت كتابيا ولم ادري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضيا يا ليتها كانت القاضيا ما اضنا عني مالي هلك عني سلطانيا ما اضنا عني مالي هلك عني سلطانيا هلك عني سلطانيا خذوه فقلوه ثم الجحيم صلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها سبعون ذرا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين، فليس له اليوم هنا حميم، فليس له اليوم هنا حميم، ولا طعام إلا من المسكين، لا يأكله إلا الخاطئون.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 مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَن مُحَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ